لا لا وسمي والحقيقة ما على الدنيا شباه ولا العشيق اللي عصف الجاف القاف دابها فانا الشبيه اللي يتوسد غايته ضمي ومياه واللي يهل الشهر رجل اللي يحسب حسابها موطنه ربعه هله والباقي خلافه رماء واستقصد البيت يهج ركاب صوبه ركابها اول كبير من مياه إن هي خايفين ما دمه هو دم اللي سكن مقصورتها وترابها ويسجل الشعر ويجاهد دون لا يحسب خطأ ويدون اللي ما نوصل ويجا بصحابها يشتاق للي من ويروح في قاصي ما وكل له صدر وظهر واخوان عليا نابها صدره المغيري والعروق النابضة تور السماء وديارها الأخلاج ربع الجود ما يتابها ويد العمار اللي تخبط والده دربا نجاح وعيونها بنت البدو ما ترحمه بأهدابها البرقع الفاتن وعين الضبي وطراف العباء والدفع في واد الجهل يتفكى ضيع من سنينه عمر والباقي ياجعله فداء والقادم الله كاتبه ونجاح جابها يا سعود يا ولد العشيق اللي تربى في رجاح متى على الله تسهل ونتب بيوم يوم